فجاء سو خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفر ان احسنتم احسنتم ل سيكم وان اسئتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما على التبيره عسى ربكم ان يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير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 كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزلناه طائره في عنقه وكل إنسان كتابي يلقاه من شورا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيب من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القرية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 لائك كان سعيه مشكورا كلن امدها اولئك وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا فَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا جعل مع الله الهن اخر فتقعد مذموما مستولا وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبد قُل لَّهُمَا وَفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَطَرِّب بِالْحَمْدِ لَهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا وقل وَا اعْبُدْ رَبَّكَ اَن لاَ تَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِنَّمَا يَبْلُغُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أف فَلَا تَقُلْ لَهُمَا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 وَالْمِسْكِينِ وَذِي النَّسَبِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا